وأدخل اليهدين آمل وعمل الصالحات جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا ذَلِكَ الْبَلَدَ أَمِنَ وَجْنُ بَنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْلَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَا تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 مهطعين مقنعين رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء وأذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا لِقَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتْبَعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وتبين لكم كيف فعل بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم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 انما هو اله <سؤال> واحد وليذكر اول <سؤال> الالباب <سؤال>